إِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرة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 ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولائك أتوب عليهم فأولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ الْنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أنزل الله مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون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 إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون يا انس كل مستوحش غريب ويا فرج كل مكروب كئيب ويا غوث كل مخذول فريد ويا عضد كل محتاج قريد انت الذي وسعت كل شيء رحمه وعلما وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه وانت الذي عطاؤه اكثر من منعه وانت الذي اتسع الخلائق كلهم في وسعه وانت الذي لا يرغب في جزاء من اعطاه وانت الذي لا يفرط في عقاب من عصاه ونحن يا الهنا عبادك الذين أمرتهم بالدعاء فقالوا, فقالوا لبيك وسعديك ها نحن يا ربنا مطروحون بين يديك نحن الذي أوقرت الخطايا ظهورنا ونحن الذي أفنت الذنوب عمرنا ونحن الذي بجهلنا عصيناك سبحانك يا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أغنى رغبة الراغبين سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذخر المعدمين يا كنز البائسين يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات بركاتك متعرضون وبحبلك الشديد معتصمون وبعروتك الوثقى مستمسكون الهنا الهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوه لخشيتك إن قاد كل شيء لعظمتك الهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون الهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد وأنك الغني عن الشريك والولد نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله البارئ الخالق المصور الكل مخلوق بإرادتك حي بقدرتك ميت بمشيئتك سبحان المتفرد بالعظمة والكبريا سبحان الدائم الذي لا يلحقه فنا إلهنا أنت الدائم ولا دائم سواك وأنت الباقي ولا باقي غيرك إلهنا ضل من كان على سواك اعتماده وخاب من كان في غيرك أمله تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك وتنزهت يا سيدنا عن ان يستغاث بغيرك إلهنا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا يا غياث المستغيثين الهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا حقا ضائعا الا اعدته ولا مريضا ولا محسودا أو معيونا أو ممسوسا أو مسحورا إلا شفيته ولا شرا داخل أجسادنا إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك يرجو ولدا صالحا يعينه على أمور دينه ودنياه اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا اللهم هب له ما يريد هب له ما يريد اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك يا لطيفا لما يشاء ألطف بنا, الطف بنا اللهم الطف بنا يا رب العالمين اللهم املا صدورنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيء وسد فقرنا وثبت حجتنا واذقنا برد عفوك ومغفرتك ورزقنا بحبوحه جنتك يا رب العالمين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 إلهنا أكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا إلهنا نحسن الظن فيك فلا تخيب رجاءنا فيك إلهنا اجعلنا من المقبولين من المقبول نهنيه ومن المطرود فنعزيه اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد من المطمئن الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي أراكان وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم